ا ل صراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غ ي ر المغضوب عليهم غ ي ر المغضوب عليهم والضالين آمين الحافظ م ا الحق و م ا أ د ر ا ك ما ل ح ق ن ا ب ل س ا ل ل ع ف أ م ا ثمود ف أ ه ل ك ا س ل ا غ ي ة و أ ه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 فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبلهم والمؤتفكات بالخاطئه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 موسوعه النابلسي ر ل ل ا ل و م الاسلاميه ح د ة ف ي و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 فاما أ من أ اوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه اني ظننت ان م ل ا ق ح س ا ب ف ه و في ع ي ش ة ر ا ض ي ة ف ي جنة ع ا ل ي ة ق ط و ف ه ا د ا ن ي ة ك ل و ا و ش ر ب و اسماء الله الحسنى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 واما من اوتي كتابه بشماله فيقول ف يا ق و ل ي ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني خ ذ و ه فغلوه الهدى ش ل و ه دعويه ل غير ه ا س ب ع ي ه ذات ع س ل ك و إ ن ه ك ا ن لا ي ؤ م ن ب ا ل ل ل ه ا ع ظ ي م ا ه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إ ل ا من غسل لا ي أ ك ل ه إ ل ا الخاطئون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 و إ ن ه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم